أجملات قرآنية نبحر فيها مع فضيلة الشيخ الدكتور العلام يوسف القرضاوي وهو يتأمل ويشرح مجموعة من الآيات من بعض سور القرآن الكريم سنكمل ما بدأنا به في الحلقة السابقة مع آيات سورة الروم ما هو الأصل إذا أخطأ لإنسان؟ هل هناك أنواع من الفساد تستوجب عقاب الله عز وجل؟ ما هي عاقبة الذين عصوا من قبل؟ هل يعاقب الله الإنسان المهمل أم الإنسان الظالم؟ من سوء أعمال الناس من سكوتهم على الحكام الظلمة من سيرهم في ركاب المنافقين الذين لا يقولون لشيء لا أو لما أو يأمرون بالمعروف أو ينهون عن المنكر شعوب طحنت ف... سكتت على الطحن وسكنت على الظلم فاعقبوا عقبوا من عند الله عز وجل إنسان أيضا يعاقب على الظلم ويعاقب على الإهمال إذا أهمل ولم يؤدي للأسباب حقها وللسنن حقها يعاقب في المصريين عندهم مثل يقول بيت المهمل يخرب قبل بيت الظالم بخمسين سنة الظالم بيته يخرب فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ولكن قال لك بيت المهمل يخرب قبل بيت الظالم هو خرب بيته بنفسه حينما أحمل أموره وتركها سبهللا زي ما قالوا المال السايب يعلم السرقة فاللي ما بيعملش. ما يزرعش أرضه ولا يسمدها ولا يهتم بها حدبور بقى بقى بعد ذلك اللي عمله سيبه سيبه الشغالين عنده الناس ولا يشرف ولا يسأل ولا يعمل هيضيع على هذا ضروري كل هذا الإنسان يتسبب فيما ينزل به من محن ومصائب وشدائد شدائد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بسوء أعمالهم ليذيقهم بعض الذي عملوا ربنا بيعمل هذا ينزل بهم الفساد والاختلال في البر والبحر ونضيف إليه الجو أيضا ليذيقهم جزاء بعض ما عملوا مش كل ما عملوا ربنا يجزيس بكل الأعمال القرآن يقول ولو يؤاخد الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة وفي آية أخرى يقول لو يؤاخد الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى لا يؤخذون بكل ما, ما عملوا كما قال عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ما بيأخس بكل كل ذم يعفو عن كثير فهذه سنة الله مع الناس لياخذهم لذ بعض الذي عملوا هذه سنة الله لا بد أن يعاقب وخصوصا إذا تماد الناس في المعاصي والجرائم وبيخش على طول لا يديهم فرصة سنستدردهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين سبهم الناس يقولون في أمثالهم يمهل ولا يهمل هذه سنة الله يدي فرصة بعد فرصة بعد فرصة ولكن الناس قالوا أيضا يا ظالم لك يوم مهما طال اليوم لك اليوم من ربنا أنت فالله تعالى هكذا يقول وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الله يذيق الناس لباس الجوع والخوف وشر ما تبتلى به المجتمعات الجوع والخوف ومن خير ما تمنح المجتمعات الأمن والرخاء ولذلك ربنا طلب قريش بالعبادة قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله يذيق الناس هذا ببعض ما عملوا ليذيقهم بعض الذي عملوا فضلا من الله وحلما من الله على خلقه يبارزونه بالمعاصي وهو يحلم عليهم يديهم بعض ما عملوا لماذا؟ يقول لعلهم يرجعون يعني هو ربنا لا يريد الانتقام من الناس هم عباده وهم خلقه مهما أسرفه على أنفسهم يقول كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ما يسرفهم على أنفسهم بمعاصر الله لم يحرمهم من شرف العبودية من الانتماء إلى عبوديتي قل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من الرحمة فهو يقول حينما أنزل بكم البلاء في البر والبحر وأريكم الفساد هنا وهناك إنما أريد أن أردكم إليه أن أعيدكم إلى ساحتي لتقفوا على بابي وعلى عتبتي وتقولون يا رب يا رب يا رب لعلهم يردعون الإنسان إذا عصى الله وإذا بعد عن منهج الله كأنما شربت لأن الأصل الإنسان مالوش إلا ربه إلا خالقه إلا مولاه فإذا عصى شرد عن مولاه زي العبد إذا شرد هرب من من سيده وزي الدب ما تشرد من صاحبها فنقول لعلهم يرجعون يعودون إلى ربهم عز وجل ويقولون ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين هذا هو الأصل الإنسان إذا شرد عن الله سرعان ما يرجع إلى الله زي آدم لما أكل من الشدرة وعرف إنه أخطأ تاب إلى الله وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخصم ولذلك تاب الله عليه فترقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وعصى آدم ربه فغوى ثم ارتباه ربه فتاب عليه وهدى فالله يذكرنا بالمصائب لأن الإنسان لو بقي في العافية على طول مش هيذكر ربنا ولو ترك ربنا إنسان يغرق في النعم رغم المعاصي هذا استدراج من الله له ومكر من الله به الأفضل له إن ربنا ينزل عليهم المصائب حتى يذكره بربه إنما لو فرض هو كلما يعني عصى الله تنزل به نعمة يزداد معصية يزيد ربنا هذه مصيبة هذا ابتلاء كبير هذا استدراج فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين والله تعالى يقول سيروا في الأرض انظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل انظروا إلى عاد وثمود أما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية فهل ترى لهم من بارقية أبيدوا وثمود فما أبقى خل لهمش ريحه يعني شوفوا هذه انظروا إلى فرعون وهامان وقارون وقوم لوط الذين أرسل الله عليهم يعني حدارة من من من سجير ووأذعى قريتهم عاليها سافلها يعني عقوبتين قلب القرية رأسا على عقب وأنزل عليهم حدارة كل حدر معروف رايح لفلان الفلاني مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد القرآن يقول فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا مثل قوم لور ومنهم من أخذته الصيحة مثل عاد وثمون ومنهم من خسفنا به الأرض مثل قارون ومنهم من أغركنا مثل قوم نوح ومثل فرعون وجنوده ومنهم وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون انظروا سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المنكذبين انظروا القرآن يقول وإنكم تمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون لكل قريش ومن حولها وانتوا بتمر عليهم وانتوا رحين إلى بلاد الشام وتشوفوا مدائن صالح وتشوفوا الأحقاف وتشوفوا هذه الأسار قوم لوط هذه لا تمرون عليهم مصبحين وبالليل مصبحين وممسين أفلا تعقلون لابد تتعقل وتتعلم من التاريخ تاريخ معلم فانظروا وتأثروا فيقول انظروا كيف كان عقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين كان ربنا عاقبهم لأن أكثرهم كانوا مشركين طب الأقلية إما أن الأقلية كان عندها ذنوب غير الإشراك وليس الشرك وحده هو المعصية وهناك معاصي أخرى مثل معاصي مدين كانت معاصيهم مع الشرك اقتصادية أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصص المستقيم ولا تبخس الناس أشيائهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين هذه الأشياء دي كلها أنواع من الفساد تستوجب عقاب الله عز وجل على أنه يكفي الأكثرية لأن القاعدة تقول للأكثر حكم الكل سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فتح اليوم من سد يأجود كذا وكذا كذا وحلق بإصبعه فتحة صغيرة وسد يأجود ومجدوا كناية عن إنهم إذا داءوا في الأرض حدث ما حدث يعني فقالوا يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث أو إذا كثر الخبث جمع خبيث إذا كثر لأن العبرة بالكثرة للأكثر حكم الكل والنادر لا حكم له فالأغلبية أما تحطي يعني شيء صالح في شيء فاسد به فسد يعني فهذا الله سبحانه وتعالى كما قال في كتابه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شريد العقاب فهم يأخذوا البريء بالمسيء ولكن الله في يوم القيامة يميز بين هؤلاء هم يأخذون بهم في الدنيا وفي القيامة كل واحد يحاسب بعمله إنما سنة الله إذا كثر الخبث وكثر الخبث وكثر الفساد لابد أن تنزل نقمة الله بالجميع لا تصبن الذين ظلموا منهم خاصة هذه سنة الله فالله تعالى يقول انظر قل في الأرض فانظروا كيف كان عقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين وأخذوا أقلهم وإن لم يكونوا منهم ولكن الله سبحانه وتعالى يعوضهم يوم القيامة هذا ما يعلمنا إياه القرآن الكريم يعلمنا أن نتجنب السيئات أن نتجنب الرذائل أن نتجنب سوء الأخلاق أن نحترم سنن الله في الكون أن نحترم شبكة الأسباب والمسببات فلا نضيع حقوقنا ولا نضيع حدودنا ولا نضيع أنفسنا بل نسير على منهج الله ومن سار على منهج الله وبعبارة أخرى على هدى الله فهو كما قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتحقق وعد الله بأن يعاقب الظالم والمهمل فالاصل في الإنسان أن يرجع ويتوب إلى الله عز وجل حتى لا يعاقب كما عاقب الأقوام من قبلهم وهم قوم عاد وثمود حيث كان أكثرهم مشركين والأقلية التي عقبت معهم لعلها اقترف الذنب غير الشرك فالله لا بد أن يعاقب وخصوصا إذا استمر الناس في المعاصي ولحديث بقية مع تأملات قرآنية